إِنَّ اللَّهَ بِالْنَّاسِ لَرَأُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَهَا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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون نكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم اناءك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 والفولك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال وأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنَّاسِ وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر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 ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِي فَالَّذِينَ لِي وَيُؤْمِنُونَ بِي وَيُؤْمِنُونَ بِهَا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 فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله فان الله شديد العقاب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 داعى الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستم البأساء والضراء وزلزلوا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 فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل، وما تفعلون من خير، فإن الله بيعلم.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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل وكفر به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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وقدموا, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن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 فلا جناح عليهم أي تراجع إلا ظنا يظن أن, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعذلهم فَلَا تعذلهم أينك إحنا أزواجهم إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاور فلأجناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتَيْتُمْ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم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 أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرّت لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أيّ يعفون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 وقتل داود جل وتوأته الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.